صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد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 بضش فنقبو في البلاد فنقبو في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن